والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي في الأولاء صحو في إبراهيم وموسى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, <اللاه> أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة